119. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم 111. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيْفِ الْرِيَاحِ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 وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا ل م م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 111. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي مِنْهُ عليك الكتاب منه آيات محكمات آيات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء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 ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله انه لا اله الا هو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 ومن يكفر بِآيَاتِ الله فَإِنَّ الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الذين كفروا بِآيَاتِنَا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 112. إن الله كان عزيزا حكيما 113. إن الذين كفروا بآياتنا سوف سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب اللَّهَ كَانَ الله كان عزيزا حكيما إن الذين كَفَرُوا بِآيَاتِنَا الذين كفروا نَارًا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم سوف نصليهم نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 112. إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. سوف نصليهم را كلما نضجت جلودهم بدلاهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيز الحكيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم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 سوف نصليهم رن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. بسم الله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 117. ومنظر أنا يؤفكون 118. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم الَّذِينَ لقد كفر الذين قالوا الْمَسِيحُ الله هو المسيح ابن مريم.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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم لقد كفر الذين قالوا إن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 افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقه كانا ياكلان الطعام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 انَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمَعِينَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيًّا فَا وَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُشْهِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْتَمِعِينَ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا 125. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنيا 126. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثُمَّ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنيا بسم الله الرحمن الرحيم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 129 فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 121 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون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 إنه لا يفلح الكافرون، وقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَّاحِمِينَ أَفَحَسَبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَكِيمُ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 وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 120. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 121. فتعالى الله الملك الحق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 وَمَن ومن يدعو مع الله إلها لَا لا برهان له به حِسَابُهُ حسابه عند ربه لَا لا يفلح الكافرون 110. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير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 فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون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 إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحده رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق 125. إنا زينا السماء الدنيا بزينته الكواكب 126. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقبه بسم الله الرحمن الرحيم ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم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 إن المتقين في مقام أميل في جنات وعنون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكنة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم 110. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فانما فإنما يسرناه برسانك لعلهم يتذكرون 112. فارتقب إنهم مرتقبون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 أولئك في ظلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 119. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 119. الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا 111. لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا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 Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, <toddark> Panie Komisarzu, <toddark> Panie Komisarzu, Panie 121. لكم دينكم ولي بِسْمِ دين اللَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم 123. قل هو الله أحد لله الصمد 124. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ون أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ون أحد قل هو الله أحد لله الصمد <ءه في الح welcome> يلد ولم يولد ولم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أحد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 ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق خَلَقَ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد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 Pójdźmy do tego, żebym mógł być w stanie zróbmy do tego, żebym mógł być قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة قل do برب الناس ملك الناس w الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 قُلْ Arudu biurobina si marykinna si ilahinna si, mi sherbillu aswasi l-fannas, Panie برب الناس ملك الناس Komisarzu! الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ Pójdźmy do tego, żebym mógł być w stanie zróbmy do tego, żebym mógł Pójdźmy do tego, żebym mógł być w stanie zróbmy do tego, żebym mógł قل أعوذ برب الناس ملك الناس, إله الناس من شر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة Pójdźmy do tego, الناس mógł być w stanie zróbmy do tego, żebym mógł być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 ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله إن أنا أقل منك وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما لو اذ إن تراني انا اقل من كما لو و ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله إن اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن أنا أقل منك ما لو ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله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 وَإِنَّكَ لَذُو كَثَرُوا لَيَزْنِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وإن يكاد الذين كثروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر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 129. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين